لآل لا القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدر الصلاة المستقيم وَإِنْ تُطْعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُطِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمَهُ وَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ Oh, Son Men son, så är كافرين ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قرية أكاذيب مجرم فيها. لي إذا جاءتم آية قالوا قالوا نؤمن حتى نتا مثل ما نمتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصعب الذين أجرا صدرا صَدْرًا ضَيِّقًا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا كَأَنَّ ما نصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنين وهذا صلاة ربك مستقيمة وكذلك نولي بعض غادرين بعض بما كانوا يكسبون يا عبشان. كأن لم يكن ربك محمك القرى بالظلم يشأ يهيبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين